لائك لهم جنات عدن تجري من تحتهم تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من مساكن من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على نعم الثواب وحسنة مرتفقات